ووجوه يومئذ باسره تظن أ ن يفعل بها فاكرا كلا اذا بلغت التراك وقيل من راق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 يحسب ا ل إ ن س ا ن أ ن يترك س د ا أ ل م يكن ط ف ة من من يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى